يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عاملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فكفرت بان ام الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءكم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَشكُرون عَمَّةَ اللهَّهِ إ كُنتُم إَّ وَتَبُدُون إِ ماَا حَروى مَا لَكُم المَيتَةَ وََّمَ وَلََحْمَ الْ الخِزِرِ وَمُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِبِ ثمَمَن الطُر وَضَيرَباضِ وَلَا عَ فَإِن اللَّه غَفُور وَحيِيم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 لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ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 قَُّ أَوْ حَنَا إِلَيكَان التَّبِْمَِّةَ إذْرهِي مَحَنِي فَ وَمَا كانََ مِنَ المُشرِكين إَِّ مَا جُعَلَ السَّبت عَ الذيَّذين نَاخْتَلَخُوفِي وَإَِّ رَبَّكَ نَ يَحكُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْ القَمَةِ فِي مَا كانَوا فيه يختلفون.